أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن ما كثين فيه أبدا ويُذِرَ الذين قالوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدَا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ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 ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف يشر لكم ربكم فأو إلى الكهف يشر لكم ربكم من رحمته ويهئ لكم من أمركم من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 وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونخلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبستنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة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 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت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 لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ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 إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إما لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار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 وما أظن الساعة قائمة ولإرددت إلى ربي ولإرددت إلى ربي لأجد نخيرا منها من قلبه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب.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 إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أحدا ولم تكله فئات ينصرنه من دون الله وما كان متصرفا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 أفَتَتَخِذُنَهُ وَذُرِّيَتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِأَسَلِ الضَّالِ مِنْ بَدَالَةٍ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَتَخِذًا الْمُضِلِّينَ عَضُودًا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 وإذ قال موسى فتاهُلا أَبرحُ حَتَّى أَبلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَمضِيَ حُقُباً فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَينِهِمَا نَسِيَ حُقُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً فَلَمَّا جَازَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاً أَنَا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 قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم مرقئ يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفر فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 وما أظن الساعة قائمة ولإرددت إلى ربي ولإرددت إلى ربي لأجد نخيرا منها من قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب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 كما إن أنزل له من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 ووجدوا ما عملوا حاضرو ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا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 وأما الجدار فكان لغرمينية مين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستقر جانزهما رحمة من ربك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 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما